الحج ذو الشهور مكلوم وَنَتَفَالُ مِن خَيْرٍ لَّمْ هُمْ 195 وَدُ فَإِنَّ خَيْرًا بَعْدَهُ تَكُونُ ليس عليكم جناح أَن تبتغوا فضلا من ربكم Kh I ko itu mana kupan qurumkandik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 فلا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب كَسَبُوا اللهُ سَرِيعُ